واحد ب ي ت ز و ز وعنده اطفال ث ل ا ث اطفال ف الرجل اللي عنده ث ل ا ث اطفال ده بعد عنكم جاله تعب في القلب فلما جاله تعب في القلب حصل ربكه في البيت ليه لان ه له اخ شاب م ا ت بالقلب وابوه م ا ت بالقلب فامه طبعا كانت صدمه بقى قالت يعني م ع ق و ل ة اشرب نار جوزي ونار ابني وابني التالت كمان ويسيب ا ط ف ا ل فراحت ا ل م غ ا ر ة او الطحونه بتاع البابا كيرلس ووقفت هناك قدام صورته وقلت له مش ممكن ابدا يرضيك انا جيالك زي ا ل م ر أ ة ا ل ك ل ع ا ن ي ة اللي وقفت قدام المسيح وقال لها لا ي أ خ ذ خبز ا ل ب ن ي م ويعطى للكلاب شبهني زي ما انت عاوز تشبه قول علي اللي انت ع ا ي ز تقوله لكن انا مش ع ا ي ز ه اشرب ناره واشوف عياله يعني ايتام و م ر ا ت ه ا ر م ل ة بتقول لقت البابا كرونس ب ي ض ح ط ل ه ا في ا ل ص و ر ة ويقولها ل خلاص فالست جالها ح ا ل ة هستيريا كده خلاص البابا كرولز يقولي ل ايه خلاص رجعوا خدوه عملوا له رسومات قلب تاني طلع القلب ايه الدكتور رحوا قال له مين قال له كل ده عنده القلب قال له دي الرسومات هاي قال لا الرسومات دي مش بتاعته دي بتاعت حد ايه حد تاني غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله وصدق ولابد ان ايه ان تصدق عم لبيب رجل طيب من ا ل ز أ ز ي ق وبتوع ا ل ز أ ز ي ق ناس طيبين قريبين ل ل ص ع ي د ة يعني ل ن ا منهم وعم لبيب كان عيان لكن وهو عيان صحي من النوم بيقول لمراته ا ن د ه و ل ا ل ب ي ت اللي م ت ج و ز ه في مصر واتصلوا باخويا اللي ف بانها اجمعولي ا ل ع ي ل ة كلها عشان انا خلاص اتلمت مراته واولاده ليه يا بابا في ايه انت ليه ص ا ح بتقول كده قال لهم ابدا يا ولاد انا اصلا اتحلمت بالبابا كيرلس والبابا كيرلس لقيته جايب معاه عيش فبيديكوا كل واحد رغيف فانا قلت له طب يا سيدنا انا ماخدتش قالي خلاص العيش خلص يا لبيب فطالما البابا كيرلس و قال العيش خلص يب اتصلوا ل خلص ع ي ايه ش ا ببنته اللي في مصر واتصلوا باخوه اللي ف بنها وقاعدين معاه ق ع د ة ح ل و ة وبيقول اه يا س د ر ي سنه دهر الورا و ب ي د و ر و على عم لبيب لو عم لبيب العيش بتاعه ايه خلص وصدق ولابد ان, ان تصدق البابا كيرلس قاله العيش خلص خ ل احنا ص هنعدل على البابا كيرلس مره البابا كيرلس واقف في ا ل ب ت ر خ ا ن ة في صالون الاستقبال وهو واقف في صالون الاستقبال لأ واحد كدة افندي قال له تعال يا ابني تعال ده انت صاحب عيال وحملك تقيل تعال يا ابني الرجل كده قال له انا يا سيدنا قال له ايوه يا ابني قال له دينا سيدنا معنديش الا بنت و ا ح د ة قال له منتش ا فاهم يا ابني ده انت حملك تقيل وصاحب عيال قالوا يا سيدنا صدقني انا ماعندي الا ايه الا بنت و ا ح د ة قالوا طب يا ا ب ن ب ك ر ة تفهم ب ك ر ة ايه ليه اخ رجل صنايع ع ل ا ده حاله كده عنده سبع عيال ف ف ج أ ة اخوه د تاني يوم مات مين ملزم ب ت ر ب ي ة عيال اخوه هو اللي عنده ايه اللي عنده بنت و ا ح د ة ر ح ل قاله يا سيدنا قاله ل ما انا قلتلك يا ابن حملك تقيل و ص ع ب عيال ما صدقتنيش ازاي عرفها البابا كيرلس دي انا مش عارف لكن صدق ولا بد ان, أن تصدق و ا ح د ة رجعت من اسكندريه او جات من اسكندريه تفسح عند بنت خالتها الكلام دا كان مثلا في الستينات كانت ا ل ت ذ ك ر ة من هنا الاسكندريه باتنين جنيه واربعين قرش مش قرش عايف ولا اتنين وثلاثين جنيه ح ا ج ة ب س ي ط ة يعني فاللى حصل ق ع د ه لصاحبتنا دي تفسح وتروح جنيه الحيوانات وتروح الاهرام وتروح معرفش ا مين الفلوس اللي معاها ايه خلصت ف ق ا ت ل بنت خالتها بقولك ايه بنت خ ا ل ت سلفيني ث ل ا ث ة جنيه ولما ع ى ي ق وصل ل و بتوع اسكندرية تلاتة جيني. ولما وصل اسكندريه ابعتهم لك قالت له ماله يا بنت خالتي اتفضلي رحت ا عطيتها لايه الفلوس اخدت منها الفلوس قالت طيب اخر ز ي ا ر ة ازورها بقى رح ازور البابا كيرلس و و فرحت ا ل ب ط ر خ ا ن ة في كلوت بيف ه ي الضرب الواسع دخلت تزور البابا كيرلس و و وهي بتزور البابا كيرلس البابا و قال لها تعال يا بنت يا س ك ن د ر ا ن ي ه نعم يا سيدنا قال له يا ابني قالوا نعم. قال له هات لها ت ل ا ت ه جنيه من جوه بتوعيه دول يا سيدنا قال له ا بنتي ابوكي اولى من بنت خالتك لما تعوزي تطلبي من ابوك ي ولا تطلبي من بنت خالتك طب مش ع ر ف و ان هوي ان هي مستلفه ت ل ا ت ه جنيه من بنت خالتها انا معرفش ا ل ر ج ل دا كان بيعرف ازاي هو كان راجل اقولك عليه صدق ولا بد ان ايه لكن احنا خ ط ي ا ن ا واسامنا واقفه قدام عينينا شرورنا و م ع ص ي ن ا واقفه زي حاجز نقله و ايه لالادي س م ح ن ا يا ف د ي ن ا باركنا يا يسوع عيوننا بتترجاك م ل ي ا ن ة بالدموع و ا ح د ة بعتتلي جواب من اسكندريه بتقولي كان عندها بنت وبتصلي ان ربنا يخولها ي البنت ص و ت ت ز ح ب شويه كانت بتصلي ان ربنا يخولها ي بنتها فاللي حصل انها حملت وكانت ويحامل تقول يا بابا كرلس و اديني ل يا بابا كرلس و انا ع ا ي ز ة ا ل د ي ن ي فكان نفسها تجيب ولد عشان ايه يعني زي ما بيقولوا تخاوي البنت بولد فلما حملت ج ز ه ا قال لها شوف يا بنت الناس الواد اللي هيجي ده انا لازم اسميه على اسمه ابويا اسميه ذكي قالت وانا يقولولي يا ا م ز ذكي برده هيعني ايه مش هي ق ل ت لي شوف يا فلان انا نادره ان اذا جبت ولد هسميه كيرلس قال لها ابدا اسميها على اسم المرحوم ا ب و ي ة عشان احيي ذكرى المرحوم ا ب و ي ة طب ده انا خ ا ي ف ة لاحسن اجي اولد يحصلي ل ح ا ج ة ضميري تعبني تقول لكن يا خ ا ي ف ة تقول له يعني ي ق و ل و ن ي يا مو زكي هيقول ه ا ايه زكي ما هو ابوي ة هتعملي نفسها ايه م ش ك ل ة الا انها سابت الموضوع وتقولها رب اتصرف انت انا نفسي يكون اسم ابني كيرلس وحانت س ا ع ة ا ل و ل ا د ة وتروح م ن ز ل ة ولدين عشان تسمي كيرلس وتسمي ذكي ويجيلها البابا كروله في المستشفى قالها ل م ب س و ط ة كده يا ست عشان ماحدش ايه يزعل وصدق ولابد ان ايه ان تصدق عجائب الله في ق د س ي ه ب ن س ب ة ما احنا هنتكلم ا ل ن ه ا ر د ة على تسرق ع ي ل ة في امريكا كانت حطي ص و ر ة البابا كيرلس في وش الشقه ة ك وطبعا ا ا خرجوا ل دول ن س و ه م قاعدين في و ل ا ي ة اسمها شيكاغو وشيكاغو دي م ع ر و ف ة ب ا ل ح ر ا م ي ة فيظهر حرامي ر ح فتح ا ل ش ق ة وفوجئ ب ا ل ص و ر ة في وشه ابو عمه غ ل ي ظ ة ده وماسك في ايده صليب و ح ط ي ن ه في وش ا ل ش ق ة بيقولوا ان ه الحرامي ا ت خ ض و وقع على صدره ولسانه ت ر ب ط مقدرش يقوم وفضل على الحال ده ل غ ا ي ة ما يقوم اهل ا ل ش ق ة ومسكوه ايه عم انت في ايه قال لهم انا داخل لقيت الراجل ده وقعت وربطني مقدرش ت اتحرك ل غ ا ي ة م ن ت و جيتوا ق ع د ي ب و س و في سوره البابا كيرلس و ويقوله فعلا انت حامي شقتني وشفاعتك ماليه ومليانه ب ر ك ت ن ه وصدق ولابد أ ن تصدق س ي د ة كتبت في جواب بتقول كنا في العالمين في المصيف و ج ز ه ا معاها لكن ج ز ه ا سابها هناك هي وبنتها الصغيره ونزل الشغل يعني سافر و س ب ه م في المصيف فبتقول ان هو سافر من هنا وبنتي حرارتها ارتفعت من هنا وانا في صحرا اروح فين واجي منين في المصيف وفي الصحرا بتقول يعني اللي قدرت اعمله ان انا استخدم يعني برشام معرفش ايه لكن مفيش ف ا ي د ة ا ل ح ر ا ر ة مش ر ا ض ي ة تنزل لكن بتقول افتكرت اني أ ن ا معايا زيت من زيت البابا ك ي ر و س في ا ل ش ن ط ة بتاعتي بتقول فطلعت زيت و أ ع م ل إ ي ه ف ق ا ت يعني عوزت صباعي زيت وزي ما بيعمل أ ب و ن ا ده انتهى بالزيت والبنت سخنه نار, نار وبعدين البنت نامت ونعست ز ح ي ة ا ل ص ب ح ي ة بتقول لها يا ضد ي حبيبتي اجيبلك ك و ب ا ي ة لبن البنت لها ا عمرها ل ى فكرة ع س ن ة و ت س ع ة اشهر يدوبك بتطلع الكلام ب ا ل ع ا ف ي ة قالت لها ل مش ا ص ل بلبن قالت لها ليه قالت لها البابا لولس زقاني من ش و ي ة شفتيه فين يا حبيبتي قالت لها وانا ن ا ئ م ة وقال لي قومي يا دوده تحط ايدها على راس البنت تشوف ح ر ا ر ة تشوف ح ا ج ة البنت بقت زي, زي الحصان وصدق ولابد ان تصدق انا م ا اصدق ش ذ ا الكلام ده. قال له تعال نشوف اديني آه آه انا اسمي يونان وعمري ما شفته ه ش و ف يعرف ا س م ه و ل لا. ا ف د خ ل عم ي و ن ن ا م ع ر ي ه اسمي ل ل البابا ص و بتاع كان ي ت ق ب البابا كده كان باب ل الناس. كان كده ن هنا وباب من هنا. الناس وباب تاخد بركة وتطلع. اول وتطلع. بركة تسلم ما دخل العم تخش ولا ن ن ا ده. لا ب ب هراب. ا اسأله يا قرأ له جيت قال, أكيد واحد أكيد مش أنا. كده بيبص وراه قال له انت ده اكيد واحد مش انت انت اهالراب قال له انا ايوه انت ا مولاي كحلي انا يا سيدنا مايعرفنيش اه عشان تعرف اني ضربت معاه ل خ م ة فكرني واحد يعرفه عشان تعرف ان الخطوط دخلت عنده ايه على بعض انا قال له ايوه انت قال له شايفين اهو مايعرفنيش عامل نفسه عرفني و هو ما يعرفنيش قال و ا يا سيدنا هو قداستك تعرفني قال و ا ايوه يا ابني قال و ا تعرفني ازاي يا سيدنا ا ل م ر ا قال و ا مش انت يا ابني يونان و يونان ده الهرب اللي هرب من ربنا الرجل راح ساجد قدام سيدنا قال و ا يا سيدنا ا خ ط ي ت و سامحني و صدق ولابد ان ايه? ان تصدق واحد كان راح د ر م ا ر م ي ن ي والبابا كرولوس كان هناك والراجل دا واقف في ا ل ك ن ي س ة من ورا ويعني حدث امر كدا ه شايف الرجل بقى دا وكان الرجل من اسكندريه وكان الرجل مش, مش مسيحي فبيقول ل ل ر ج ل اللي رايح م ع ه ط ب ا رايح يتفرج قال له هو الراجل ل أ ب و ن ا اللي قدام ده بيبيع عرق سوس عشان شايف أ ب و ن ا بيضرب بالدفء ي ه ب ا ل قال لي يا اخي عيب بس ما احترم ده بيت ربنا بس قال له صدقني شكله كده زي ايه زي بتاعلي قرق سوس وطبعا ك ا ت د ر ق ئ ي ه م ر م ي ن ه يعني أ ك ب ر من كنيستنا د ي ف ا ت ل ا ق ي طبعا ز ح م ة وفين ب ا ب كرولس خلص والناس بتسلم و د واقف وده وقف الصف ز ي ه يعني هو البطرك يعني معلمين النصارى ولا على راسهم ريشه اه كله وقف الصف وجي عنده صاحبنا دا وجاي يسلم على البطرك راح يمسكه من شعره وراح بالالم المحترم وراح ايه وراح ن ق و ل و ل ه قال له احنا ب ا منبعش عرق سوس يابني الله طب دا الرجل دا كان ورا وانت يا سيدنا كنت فين كنت جوه الهيكل جبتها ازاي دي انا معرفش ا لكن هو ده البابا ايه البابا كيرلس وصدق ولابد ان ايه ان تصدق الاسبوع ده جاني جواب بالتحديد يمكن من ا ر ب ع ة ايام من س ي د ة من المعاد ي بتحكي في ق ص ة غ ر ي ب ة جدا وانا يعني بديت اكتبها في جزء اربعه عشر من صدق ولابد ان تصدق كتابه ي بتقول خدت ا الدول م د ة أ س ب و ع ا ل ح ر ا ر ة طلعت منزلتش خدناها لدكتور تاني الدكتور التاني برضو يعني ماجابش م ع ه ا ن ت ي ج ة فاضطروا يجيبوا دكتور حميات اسمه دكتور اديسون دكتور معروف الحميات يعني فالدكتور قال لهم دي لازم تتنقل دلوقتي مستشفى الحميات بتاع امبابه عشان نعملها ل بذل في النخاع دلوقتي بتقول الام نقلنا البنت ا ل س ا ع ة ا ث ن ي ن صباحا ودخلوها ا و د ة العمليات عشان يعملولها ب ز ل بتقول وانا عمال اعيط وابو البنت بيعيط والبنت هتروح من ايدينا قالت لكن جه على دماغي البابا ايه البابا كيرلس قالت له فين صليبك يا سيدنا فين صليبك يا سيدنا شفاعتك يا سيدنا احنا خ ط ا صلينا انت مش بيقول صلوا بعضكم من اجل ايه من اجل بعض وطلبه البار تعمل ايه يا ج م ا ع ة تقتدر كثيرا في فعلها بتقول ع د ن ا نعيط واخيرا طلعوا البنت من قط العمليات دخلوها في ا و ض ة فالبنت بدت تفوق ش و ي ة فلما ل حصل ي ان لما بدت البنت تفوق و ه م دخلوا البنت قاتلهم اطفوا النور ليه يا حبيبتي قاتلهم عشان عندي ضيف واقف بيكلمني اطلعوا ب ر ا طب اضيف مين يا حبيبتي ب ت بتقت... ايه ظ ر ي اللي في ظهرك يا حبيبتي قاتلها الصليب بتاع سيدنا خبطن بيه على ظهري ف ا ل أ م بتقول خفت انا وابوها وخرجنا بره وبعد ش و ي ة يمكن نص ساعة حسب كلامها في ا ل ج ا ب تقول لابوها خش يا فلان يقول لا انا خايف تقول له خايف من ايه طب اقول لك تعال نخش مع بعض هنسيب البنت كده لكن سمعين البنت بتكلم ت وفي اللي بيرد ايه اللي بيرد عليها بنقول دخلنا بنقول للبنت في ايه يا حبيبتي ق ت ل م ليه د خ ل ت دلوقتي انتو ا فتحتوا الباب من هنا وهو مش ايه من هنا شوفت ايه يا حبيبتي انتم شوفت سيدنا البابا كيرلس و ج ا ب ل ي ص و ر ة للست ا ل ع د ر ة حطها لي على راسي هو طبعا ما شافوش ص و ر ة لكن البنت بتقول البابا كيرلس دهني بالزيت وبصينا ت ق و ل ب في الشهر ا انا فعلا بقعه زيت على راسها من هنا وبتقول بعد كده البنت ا ل ح ر ا ر ة انخفضت تماما ا ل م م ر ض ة ضرب التلفون ي لمدير المستشفى كان تعليقه ان هذا الامر لم يحدث في تاريخ الحمى ا ل ش و ك ي ة اللي كانت عند البنت ولا حدث ان ا ل ح ر ا ر ة نزلت م ر ة و ا ح د ة طبعا بالنسبه لي انا اقول لا دي تحصل ونص كمان طالما فيها البابا كيرلس يبقى ايه يبقى تحصل وبتقول تاني يوم خدناها وروحنا والعجيب ان البنت امتحنت س ن و ي ة عامه السنه دي وجابت خمسه وتسعين في الميه ادهنت بيد البابا ك ر و ل س ده انا بقول ده قليل عليها خمسه وتسعين يدينا البابا ك ر و ل س ج ي بخمسه وتسعين بس دي ا م ف ر و ض تجيب ميه خمسه وتسعين في الميه مش كده ولا ايه لكن خطايانا ا ل ك ث ي ر ة وشرورنا ا ل و ف ي ر ة وذنوبنا ا ل واقفه ومعاصينا قدام عينينا هنعمل ايه هنقوله ل س م ح ن ا يا فدينا ي كان فيه أب في اب كاثوليكي في ك ن ي س ة سانت تريز في ش ب ر ة كان اسمه ابونا ادمون ابونا ادمون دا كان راجل طيب وكان في دكتور خاص بتاع البابا كيرينلس يحب ابونا ادمون دا اوي ابونا ادمون دا كان راجل كبير وعجوز وتعب ودخل المستشفى ودخل ا ل ع ن ا ي ة ا ل م ر ك ز ة في المستشفى اليوناني على ما ف ت ك ر ف حالته ت أ خ ر ت قوي ق ا ل و دا تعبان خالص ودا ما فيش ف و وعيه يعملوا ايه فقال لحصل اني طلع يجري الدكتور يوسف رياض للبابا ك ر و ل س قالوا يا سيدنا ابونا ادمون قالوا مين ادمون د ه يا ابني قال ابونا ادموند د ف ت ا ع سانت تريس ش ه ر ة أ س ي س ك ا ت و ل ي ك ي وراجل حبيبي وهو في ا ل ع ن ا ي ة م ر ك ز ة قال له يعني ماله يا بني قال له دا في العمل دا ه ي س ي ل ن ا ف ي تعبان خالص فالبابا كرولس قدامه ب م ب و ن ي ر ه فيها ب م ب و ن ي راح مفرر و ر ق ة كده وحط ا ل ب م ب و ن ي ه ببقه والبابا كده شغل ا ل ب م ب و ن ي ه كده ببقه ل م د ة مثلا عشر ثواني ورح مطلع البنبنايه و تاني لفها ت في الورق اياها بتاعتها وقال له خد يابني يا روح حطها له ب ق ه وربنا هيتمجد طلع يجي الدكتور موسى في الرياض واخد ا ل د و ا ب ق اللي هو البنبنايه و وطلع يشوف بقى لما يكون دكتور كبير و ا خ د البنبنايه و دي برغم ان ابونا ادموند عنده سكر مثلا وطلع يجري وقال له ما نخش ع غير مركزه قال له ده, ده دكتور ده اسمعولي ا بس انا ث ا ن ي ة واحده ودخل الدكتور يوسف ر ي ا ض وطلع البنبنيه بتاع البابا كرولس وفتح بق ابونا ادمون وراح زئقله البنبنيه ه ا ل و ة ب ا مشوعي وكده البنبونية يظهر فيها إيه؟ النبض كده ش و ي ة و ب د أ يبربش ب ع ن ي ه م هالبنبنيه و بدت ايه تشتغل و ش و ي ة لسنه ا ب د أ ينطق ش و ي ة قال لهم اعدوني اعدوك ده انت مش دريان ا بعشتك ده انت تعبان خالص قال لهم اعدوني راحوا ا ع د ي ن ه اسندوني ايه طيب عايزي اروح د و ر ط ه ل م ي ه يا عم ده انت مدري وش حرك لا لا ودوني انهم راح د و ر ط ه ل م ي ه ورجع قال لهم انا ماليش طهقان اقعد على السرير اقعدوني على كرسي على كرسي ش و ي ة كده مفيش ا يمكن نص س ا ع ة وعدها مدير المستشفى قال لهم لا ده انتم خ ل ي ن و ليه ده يخرج ده م ف ي و ش ح ا ج ة لكن عايز اعرف من نص س ا ع ة كان اسمه هيتكتب في الوفيات ودلوقتي بقى اسمه في عالم الاحياء ايه اللي حول ا ل ق ص ة دي ضحك الدكتور يوسف رياض والله معليش اصلي ده ا ل ب و م ب و ل ا ي ا بتاعت البابا كيرلس و و ق الل يعني ايه ق الل بحكهالك بعدين انو ا فكنا ر جبت ده و و ل ا يعني ح ا ج ة كده من ش ط ة وعايز اعرف يعني ح ا ج ة مستورده يعني وفعلا هي م س ت و ر د ة م س ت و ر د ة من من ا ل س م ا ء وصدق ولابد أ ن أن تصدق الله العجيب الله العجيب أ خ ت من اسكندريه بتحب البابا كيرلس اوي أ و ي وجات في ل ل ا حلم ا ل البابا كيرلس ح ل م ج م ي ل كده وبعدين بيقولها ل كفايه يا بنتي بقى انا ه م ش ي ايكو تمشي ل ي يا سيدنا خليك معايا ده انا ما صدقت وايه ولقيتك قالها لا يا بنتي خلاص بقى انا ه م ش ي ايكو لا ي سيدنا خليك قالها لا يا بنتي عندي مشوار لغايه الصعيد ه ت ر و ح ت ع م ل ي يا سيدنا في الصعيد قالها ل واحد اسقف يا بنتي ه ر و ح اجيبه هيسافر م ع ن ا فوق وحلمه الحلم ده و ص ح ة ا ل ص ح ي ة قتلوا في اسقف في الصعيد هيموت ا ن ت بقت شغلت لهم لما شوفت البابا كيرلس وقالي ل كذا كذا كذا تاني يوم بتفتح الجرايد لقت ي انتقل إ ل ى ا ل أ م ج ا د ا ل س م ا و ي ة م س ل س الرحمات ا ل أ ن ب ا ب ي من أ س ق ف ملوي وانصنا و ا ل أ ش م ن ي ن ي ب ق ى اللي ا ك ن جاي ياخده كمين اه البابا ك ي ر و س ربنا العجيب ربنا ا ي العجيب ربنا ش غ ل ربنا ده عشان كده ربنا نقوله ارفعني لفوق خاتمني ليك ربنا حلو